بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده فهذا هو الدرس الثاني ان شاء الله تعالى من السلسلة العلمية التي عنوناها بصيحة نبيه صيحة نبير في التحذير من الغزو الشيعي الراقب الفارسي الأسود لبلاد الإسلام وكنا قد تكلمنا في الدرس الأول عن شيء من بعض المسائل الكفرية التي عند الشعر رافضة الإمامية وبينا الضلال الذي عليه هؤلاء القوم سواء من الإمامية القدامة أو من الإمامية الرافضة الحاليين في إيران وفي لبنان وفي العراق هم على هذه العقيدة الكفرية بل الزاد كفرا وضرا عن الإسلام. حيث صرخون بلا حياء بتكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتبهم. فذا نعم فذاي مهم الأكبر الكمين صرح بهذا أكثر من موضع كما قرأنا هذا في درس السابق. وكذلك يصرخون بتأليه الأئمة. بتأليئ النجم الاسم عصر وأنهم وأنه قد وصلوا إلى ما من يصل إليها ملك مقرب ولا نبي الموسي وكاننا بيّننا في الدارة الثابت أن الخميني قد طرح صرحته من حسين الموسوي من أكابر ولمقى النجف. الذي كان من الشيعة ثم تاب إلى الله ودخل في الإسلام أصبح يصبح السنة أنه قد حان حان الوقت لإقامة دولة التشيع والرفض والأمنان هو مكة والمدينة من الوجود ومن أجل تحقيق هذا الحلم الرافضي قد قام سمين لعنة الله عليه ببناء كعبة لأداء انتكار دلائل على شكل الكعبة في بمقص هي موجودة ولا صور هذه الكعبة موجودة على, على مواقعهم بالإنترنت وبالفعل كل الرافض. من أمناء إيران ومن غيرها يحديون إلى هذه الكعبة كل سنة ويود أن يحول الحد إلى كعبة قردلاء بعد أن يحطق خلمه من نحن مدى والمدينة من المدينة ولما يعني ذكرنا هذا الكلام وقلنا من أجل هذا إن الشيعة الرواحد هم أخطر على الإسلام، وعلى المسلمين من اليهود. اعترض بعض إخواننا الأصاب الذين لا يعني لا يفهمون حقيقة الشيعة الرافد، واعترضوا علينا بأنه يعني ينذر علينا. أن نتعاون ونتآلف مع الشيعة ضد اليوم أنا على بقى أسألين نعم أن نؤيد الشيعة في قتالها ضد اليوم فقبل أن نرد على هذا الكلام أن نبين ما فيه من باطن ومن سبا نريد أن نبين أما مصطلح السنة إذا أطلق في مقابل الشيعة الرافضة، فالمقصود بالسنة هنا كل من إيه من يعظم الصحبة ولا يكفر الصحبة، وكل من إيه من يخالف معتقدات الشيعة الرافضة في تأليه العلم وفيه وفي قول تحرير القرآن وفي غيره. فيكون في هذا كل او اغلب فرق اهل البدع التي التي يعني خالفت اهل السنه ولكنه ايضا خالف الشيعة الراس فاه اهل العلم في الغالب اذا اطلقوا مصطلح السنه في مقابل الشيعة فلا حدود اهل السنه الا فقط بل قد في هذا ايضا الاشاعره والخوارج والمترددة وطوائفنا معتزلة من الذين يعني لا يصبون الصخابة ونعم وبعض المتطرفين قد يلحقون به... بهؤلاء. فهذا مصطلح فقط يعني أن يعني إذا أطلق مصطلح أهل السنة في نعم في مقابل كل فرق أهل بدعة، فالمقصود به أهل أصل الخلاص الذين هم على ما كان عليهم أصل الصالح ليسوا على بدعة، لا الأرقاء العاقدين، ولا في الأبدع. ليس على بدعة، لا في ذاب الأصناف والصفات، ولا في ذاب الإيمان. وما يتعلق به من أمور التفسير، ولا في باب تعظيم الصحابة ولا في غيرها من أبواب الأعتقاد هم يخالفون الأشاعر والخوارج والجهنية والمعتذلة والماتريدية وطبعا الشيع الراف يخالفون كل فرق أهل البدع التي فارقت كليلة ثلاثة أشهر. نعم لأنه نحن يعني قد يعني وردة كلامينا في فيما سبق الدرس في السابق وفي ذلك قد يرد واجه في في من من ذروتين في هذا الدرس أننا قد نطلق مطلق السنة على بعض الفئات التي تحارب أشياء الرواية بل أنك بعض المناطق والبلاد. ولكنهم ليسوا على سنة أصحاب قارقة بل قد يكون بعضهم من الخوارج وقد يكون بعضهم من أصحاب هذه النحل التي وقعت في الغلو في التكثير ولكنهم يحاربون الشيعة الرافض في غلوهم في تأيي الأئمة وفي تكثير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قد يكون هؤلاء أيضا في الجانب الآخر وقد وقعوا في شيء من الغلوم في تكثير غصاة المسلمين فهؤلاء الخوارج كانوا يقاتلون الشعراء في الأعراق في الفلوجة هذا الذي يسمى بأبي قتادة ها؟ الفلسطيني هذا من من كبار الخوارج الذين يكثيرون غصاة المسلمين ويستحلون دماء الوصاع على طريقة الخوارج في الجزائر وفي غيرها وكانت العديد من الجرائم في الجزائر في هذه الأحداث الدامية التي حدثت منذ سنوات الجزائر على الأيدي أولا الخوارج من جامعة الإنقاذ هذا الموضوع يقول في تفصيله في في موضوعه الأحيان الماضي ولكن يجب من أن نبينه أنه لما نصبت مصطلح السنة في مقابل الشيعة فقد يكتل في هذا المصطلح بعض الفرق المبتدعة التي خلقت السنة ولكنها ايضا تحارب الشعرات نعم حتى لا يأخذ علينا المناء يعني كما قد نؤيد هذه الفرق أو هؤلاء على, على بدعتهم التي خلقوا بها اهل السنة وان كانوا يحاربون الشعرات نعم لك قد تجد الآن ايضا بعض المتصوفة قد تجد بعض الصوفية ايضا هم سنزل يحاربون الشعرات فهلا قد إنهم يدخلون في مصطلح السنة التي تحارب الشيعة في هذا المصطلح العام ولكن هم على أو في حقيقة أمرين ليس على السنة الصحيحة في كل في كل معتقداتهم بل بلهم يخ يخالفون السنة أيضا في بعض الأشياء فهذا العنصر الأول في الفنها ننتقل إلى مغنصر الثاني هل الشيعة الرواقص الإمامية أعداء اليهودية والنصارة هذا سؤال هام. به نجيب على الشبهة التي أوردها بعض وإخواني هل عرفت من تاريخ الشيعة في ما مضى وفي زمانية المعاصر هذا أنهم أعداء أو يظهرون العداء من اليهود والنصارى سوف نطلق الإجابة للتفصيل لشاكل إثنان بن ثيمية رحمه الله كما في مجلب الثامن والعشرين من مجموعة الفتاة في الصفحة السابسة والثلاثين بعد أسفل الله نقرأ يا رب الله نقرأ الأول خولي هؤلاء أعظم أن نكعدها عالك الحمد لله المبيه <تصفيق> و الله إِنَّا أَعْلَمُ بِإِنَّا أَعْلَمُ إِنَّا خُبْرُسْ إِنَّا خُبْرُسْ إِنَّا خُبْرُسْ نَحْنُ الْعَالِمُونَ وَالْعَالِمُونَ وَالْعَالِمُونَ وَالْعَالِمُونَ وَالْعَالِمُونَ وَالْعَالِمُونَ وَالْعَالِمُونَ وَالْعَالِمُونَ وَالْعَالِمُونَ وَالْعَالِمُونَ وَالْعَالِمُونَ وَالْعَالِمُونَ وَالْعَالِمُونَ وَالْعَالِمُونَ ان اضطروا طاعات الى الدنيا اقاموا الصلاة والصوم وهم يراين اثارها تترب بنور خليفة وقد الانهراء مقاطله بغداد ثم بينا هذا بالتفصيل في المرجع السابق اما الذين يعني ادخلوا الاطوار الى بغداد كانوا اشعار رواقب تحت قياده ابن العلقمي ونصير الدين طوسي وَوَسِيلُ يَأْتَابَ كَهُمْ أَنْتَابُ قَالُّهِمْ هُوَ الْلَمِلِ خَابَ وَعَالِمْ مِنْ مِنْ وَكَانَتَ لَسَقَقَقْ أَتَّا لَيْقَالَهِمْ أَنْتَابَ لِيْقَقْ بِالْمَجْرِ وَالْمَلِعِلِ وَلَا لديكم ولا أه وقد عادت الحالة من الإسلام أن أضعوا بفاديهم مع أعدائهم فيهم ولما كانوا ملوكاً قاهرة كانوا قديرهم من مضبطة الكاثنية ومن مواجباً صارية أرمانية ولما كانوا ملوكاً قاهرة يشيروا إلى الدولة الخاثنية الرومانيه الرثبيه انما كانوا ملوك القاهرة كان وزيرهم مرة يهوديا ومرة نصرانيا والاخر هذين ها وقال ذلك النصراني الاذري بسبب ماذا بسبب ذلك النصراني الاذري الارمني اقرا ها يعني المفاقق قويت شوكتهم في خلال الدولة الفاطمية العبيبية الرصبية تحت كيادة هذا الوزير لدعوهم في هذه الدولة وصارت لهم يعني الشوكة والقوة من سبب الشعر في داخل مصر وبنى والكنائتي كثيرة في عهد الدولة الفاطمية الشعية لكن ما كان كبنا من قبل كان كانوا يرسلون من ينادي في مصر من لعن وصد فلو يس فلو دينار و يعني من منعنا وصد الاصحاب فلو دينار و اردب نعم اولاد الدوله الفاطميه الشيعاه ها هذا تاريخ هذا تاريخ مشهور في كتب التاريخ يذكروا شكل الاسلام لا مسب عندنا فيه نعم ها اوكي هاي كانت هي النصارى والمسلمين ها تطهير وضموركي وظهر المسلمين عندما تمكن المساره في عهد الدولة الشيعيه الفاطميه من اخذ ساحل الشام من المسلمين تحت وصف الاشعار حتى استعاده السلطان نور الدين والسلطان صلاح الدين في ايام ذات الفرنزه الفرنزه الام من ايه من اهل العجم مروا من, من أهل فرنسا ومن غيرها ده. جاءوا الى بلاد البيت في مصر حتى يدخلوا بلاد الاسلام ورغبوا ان يحلوا ماذا ورغبوا اه ورغبوا ان الفرنسيين امم فتن كانوا مرار واعلمت الثمار والله لا يرضى منافقين الذين يمدون المراء فبئس ما يظنون حين يقومون يدعون النصر اهلكوا بهذا الدين شركوا واستوروا الحديث هل احسن نقرأ انته؟ تعال اقرأ انته هل اعجنا برصة ذقة؟ جاء صلاح الدين بالغزاة المجاهدين من المسلمين الارض مصر كيف يمنع غزه الفرينجا تواطع الشيعة الرواقض مع نصارى مصر مع الفرينجا ضد صلاح الدين وضد جنود اهل الاسلام اكمل اكمل وفي الله وبالحلقة إيه؟ قارة الله ماذا؟ ماذا؟ الله رب ماذا؟ وفي حلقة إيه؟ قارة طاعة الناسين قارة الناسين السلاسة سلسة للسلاس والسلاس والسماعة وقارة الله عليه وسلم قال ابن كثير ولقد عندما دخل صلاح الدين عادت السنه مره اخرى الى مصر بعد ان اخرجها الفاطميون الشيع اه يقول قولها لا تاهل ولا وراها عليه لا تركم واذا جاءوا اوذاك الذي صاد القادر فيهم قوم Wahidin kaum kana riba dan hidup dalam kebudayaan dan warisan yang salah. Walau apa pun yang kita lakukan, apa pun yang kita lakukan, apa كيف كيف؟ هكذا بين شيخ الإسلام رحمه الله قال في كلامه السابق أن الشيعة راقد كما هو معلوم لأهل الإسلام طوال القرون السابقة التي سبق الشيخ شيخ الإسلام كانوا دائما يوالون اليهود والنفر ضد المسلمين وهذا هو الحادث في هذا الزمن. إلى زمننا هذا هم يوالون اليهود والنصارى ضد المسلمين وإن ادعوا أو إن ادعوا بعضهم خلاف هذا ثقية ثقية وخداعا للمسلمين ها فنصنف رضي هذا الآن إن شاء الله لأدلة الدامرة فننتقل إلى العنصر الثالث الذي يبين لنا هذا الأمر ونحن هناك بعض الشيوخ من كبار السن دينا معنا الآن ألا تذكرون مجازر صدرة وساتلة من يمكن يعرف الذي حدث في صدرة وساتلة تعرفون من الذي قتلهم <تصفيق> اسمعوا لهذه الحقائق معروفة معروفة و... و... وما يستطيع أحد من أن ينكرها إنها عرفت وانتصرت وليس خفية. منظمة أنالي الشيعية التي على أرض لبنان كان أنشأها من يسمى بموسى الصدر ومن من أقرب المقربين بالخميني الظبيق هذا، ويعتبر من إيه؟ من من أكبر كلامذين. فوثّلهم الحميني كي ينصر في أرض لبنان عن طريق حركة أمل الشيعية <تصفيق> ولما وجد الشيعة أن المسلمين من أهل فلسطين آه الذين هم على السنة من المصطلح الواسع لكم <تصفيق> قد يعني أخذوا العديد من أراضي لبنان في هذه المخيمات وأنهم يعني عزل ليس معهم في ليس معهم شيء واليهود يحاربونهم فاتخذوها فرصة وجنيمة أو كبداية لمحوء السنة من لبنان والتي هم الآن يعني وصلوا إلى خطوات عالية فيها الآن فكانت البداية في مخيمات ضغرة وساتلة قالوا نبدأ أولا بإخراج السنة الفلسطينيين من أرض لبنان ثم بعد ذلك ننتقل إلى السنة من أهل لبنان وهم الآن وفدوا عدين ما قال الآن فاسمعوا إلى هذه الأحداث المؤسفة التي قامت بها حركة حركة أمل الشيعية في مجازر صدرة وشاتبها قران نفسه هنا بيقول طوله في رمضان وفي شهر رمضان وفي شهر رمضان أو هم في السورية الآن نصيريون يؤيدون الشيعة الروافض الإمامية فالنصيرية هي طائفة من طوائف الشيعة فالشيعة ينقسموا إلى إمامية إثنى عشرية وإلى مصيرية وكلاهما على عقائد ضاطلة كفرية فكانوا فتواطأ الشيعة الإمامية في إيران مع المصيرية في سوريا من قضاء على السنة في ارض لبنان وفي فلسطين فكانت هذه البداية ببدايه مجازر قبرص وسافنا نعم ومن هذا المنطلق صار هذه كل هذا والذي الان يطواب محاق النصر لإكمال الخطة التي وضعوها لتدمير أو النحو السنة من لبنان نبي مربي محاق النصر الآن فنبي ذي كانت كانت بجايته مجازل طبرة وساتمة هو الآن يعقل مجازل نساء الآن بالسنة في لبنان كانت بجايتهم أول مجازة تدمير <تصفيق> الله مجازة الإكمال تريد امس فقط امس فقط امس فقط امس ميدانين. حين تطعق السجيدة بالميادة الامر ومن يجب ان تطورا ويجبنا. وفضل كالتقال الجديعة للعالمين المتشرفة. فتكونوا في اصطوع السجد في الامر في ارض من الورد. فخدعت القوات الشيارية للجادة والفضيلة العقاق. فتنرات الجنر السجدية للصدور الولادات والتمور عن منشات الولادات السريره وقد طاولت في السلمي بدا وكان القصر وتعرض القصر لوراقه في بدايات الالف سنه المتو فرجت شعراء في تاريخ تعرض Amen. تمكن نبيه بري قائد حركة أمل الشيعية الرافضية من اتجلاب اللواء السادس من الجيش اللبناني والذي كان بعضه من الشيعة حتى يشارك حركة أمل الشيعية في هذه المجازر الوحشية التي عقدوها للمسلمين من أهل السنة في مخيمات صبر وشاته ونجحت لهذا بسأل وكانت في كل شيء من هذا الذي كلهم اشياء وتواصلت القوات التايلنديه واقامت بمقابلات دينيه للقدرات حتى والله خير وتواصلت قوات الجيش الاسري متكرره الكتير على ويطور और तो الثامن عشر من شهر الثابت للعام الخامس والثمانين بعد السكماء خرج المسلمون من اهل فلسطين من حرب المخيمات خرجوا من المخابئ بعد شهر كامل وكان شهر رمضان من الخوف والرعب والجوع الذي دفعهم لأكل القطط والكلاب خرجوا ليشهدوا اطلال بنيتهم التي هدمت على ايدي حركة امل الشيعية الرافضين <تصفيق> ومن اعظم الجرائم التي ارتكبها هؤلاء المجرمين من الشيعة الرواقع <تصفيق> انهم لم يكتفوا فقط بنفس الامنين من المسلمين في هذه المخيمات بل انتجدت ايديهم الاسمة الفاجرة لنفس المستشفيات التي يعالج فيها المرضى ولقتل المرضى في داخل المستشفيات نطني بعض الازام ان شاء الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد وقد وصل الأمر بالمجرنين من الشيعة الروافض إلى أنه انتهتوا قرمة خمسة وعشرين سباب فلسطينية مسلمة تقاموا كالمسعورين وحطموا خمس وعشرين مسلمة من الفلقينيات مخيمات فبرا وشتناء لأفشأ قوة ولم يرثهم إلا ولا ذنب <تصفيق> لدرجة أن امرأة امرأة عاجزة من من أهل السنة من من في هذه المخيمات كان قد طمن إلى إلى الموتى الذين كانوا بالآلاف تقول وتختم بالله إن اليهود ما فعل فينا هذا تقول إن اليهود أفضل منكم كانت تربى بهذه العبارة ويطنزر إلى أحيها وإلى زوجها وإلى أبناء الذين قتلوا في هذه المجازر البشعة وتربى هذه العبارة تقول إن اليهود أفضل منكم أي رسيعة صنعوا اليهود هم لا، ليس ليس أدرياء ولكن تقارن تقارن ما ما كان ما كان يصنعه اليهودي وما صنعه المجرمين فيه، ولما تم النصر للشيعة الرواقد في حركة أمل الشيعية، وقضوا على هذه المخيمات كما تعلمون خرجوا يحتفلون بيوم النصر في لبنان. هم يرددون لا إله إلا الله العرب أعداء الله لا إله إلا الله العرب أعداء الله هم كذبوا بالقول لا إله لهم لا يعبدون الله ردهم بل هم يشركون بالله لعلمتيهم أن عصر وبعلي رضوانهم كم أسرك النصارى بالنفيق فلا تقطعهم مقولة أو قول لا إله إلا الله هم يشركون بالله في التوجه إلى علم بالدعاء وبالاتغاثة وكذلك إنه من إسم آخر وكما قال إيريش شاروس المذكراتي الخاصة التي قال بترجمتها من يسمى بأنطوان عبيس وطبعاتها مشتبة بيثان في, في دوروث قال هذه العبارة طريحة التي تثبت تذبط علاقة الشيعة باليهيد نعم قال بما تدفها الرابع والثمانين بعد خمسمائة من كتابه لم أرى يوما في الشيعة أعداء لإسرائيل لم أرى هذا يقول الكلام شاول هذا اليهود يعيش الوزراء الثابت لم أرى في الشيعة نعم يال من أعداء لإفرائيل على المدى البعيد ولا حتى في الدروز لا في الدروز ولا في الشيعة نعم ويقول, نعم ويقول أيضا نعم أحد ضعباء حركة أمن الشعية كنا نحمل اقتلاع ووجه إسرائيل اليهود. ولا ولكن إسرائيل تبحث برعيها لنا وأحبت مساعدتنا لقد ساعدتنا إسرائيل على اقتلاع إرهاب الفلسطيني اليهابي من الجنوب يقصد بالإرهاب الفلسطيني ووجه الأهل السنة يعترف أن اليهود تساعدوهم على اقتلاع السنة من جنوب لبنان وإخراج الفلسطينيين أهل السنة من جنوب لبنان ولذلك بعد أن قامت هذه الحركة الشيئية الرفضية التي اتمت بحركة أمل بالمجازر البشعة في مخيمات صبر وشاة دخل اليهود إلى جنوب لبنان في كل راحة وأمان ودون أن يجدوا أدنى مقاومة من المسلمين في لبنان وسلمتهم حركة الأمن الشيعية الخائنة الغادرة أرضى جنوب لبنان سلمت جنوب لبنان اليهود حتى يعني يستعينوا باليهود على القضاء على السنة في داخل لبنان وهذا الذي يقوم به حتى النصر الآن في هذه التمثيلية التي عقدها حصل ناصر بعد كان أن يوجه أسلحته إلى اليهود كما ادعى حول أسلحته إلى بيروت لقفل أهل السنة هناك حتى يجدد المجازر التي قام بها حركة أمل الشيعية في صبر وساطين ثلاثا خجعوا هذا الرجل كاذب بارك الله فيك. وهذا الرجل قد أعلن ولائه الصريح للخميني الذي بينا لكم حاله في الدرس السابق فهو الخميني قد أعطاه التوكيل الصرعي العام لقياج الشيعة في داخل لبنان وهو قد وجد في لبنان كامتداد لإيران في, في داخل لبنان لتحقيق الدولة الشيعية الكبرى على الارض على الارض لبنان ثم العراق ثم ايران وكما قال صبح القفله الامير السابق لحزب الله قبل حصول النصر بعد ان اخرج من الحزب وتولى حسن خاطر نصر مكانه واعترف باليه حقائق فقال ان حزب انا الصوتان هذا الذي صنع بحزب الله وليس ليس حزب الله حتى النصر هذا وحرك حدود لإسرائيل حرق حدود لإسرائيل هذا اللي يترح لي صبح التفايل الأمين السابق لحزب الله وي ويقول صبح التفايل تأكيدا لكلامي هذا من أراد أن يتثبت من ان حزب الله اصبح حانيا لحدود اسرائيل فباستطاعت ان يأخذ سلاحا ويتوجه الى الحدود بين لبنان ودولة اليهود ويحاول ان يقوم بعمله ضد العدو اليهودي لنمى كيف يتصرف الرجال من حزب الله معه هناك حتى يعرف حقيقة امر هذا الحين ال ال ال ال ال الكابر إن الكثير من المجاهدين من أهل فلسطين ممن حاول أن يصنع هذا قد يعتقلوا على أيدي حزب حفى النصر هذا هم الآن قد أدعوا في تجون اليهود من الذي أخذهم وعتق لهم النصر الشياء الرافضي الذي يكثر ويسب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول بتحريف القرآن كما على موقعه الرسمي على الانترنت والآن لما وجد طبعا ان امرار صودة في هذا الباب بدأ يستخدم الطقية من خلال قناة المنار هذه الناطق الرسمي باسم حزب الشيطان هذا لا الله لا يظهر الآن اي سب الاسطحابة ولا اي تكسير الاسطحابة ولا اي كلام عن تحريف القرآن ولكن ياخذ وعبعا في السنة من انترنتم خفيف على قناة المنار هذه استخدام للطقية التي هي عقيدة من عقائد الشيعة. طيب ما نصرنا أنتم ما هو كان الهدف من هذه التمثيلية التي عقدتها الشيعة الراشد والتي عقبها حزب الشيعة الراشد الذي يزمل يزمل بحزب حفظ النصر نصر الشيطان هذا من خط الجنديين الإسرائيل أو اليهوديين لماذا قاموا بهذه التمثيلية أولاً حتى يتمكن من تختيف الضغط الأمريكي على الدولة الرافضية الشهية في إيران بخصوص برنامجها النوم ليشغلوا هؤلاء بهذه الحرب المفتعلة أو المصطنعة على اليهود الأمر الثاني حتى يستفرد جيش المهدي الشيعي الرافضي في أرض العراق وفيلق بذر الشيعي بالمسلمين على الارض الاراق تقتيلا وتهجيرا وتسبيحا فتنطرف انظار المسلمين الى ما يحدث من هذه الحرب المصطنعة بين حزب حتى النصر وبين اليهود عن المجازر التي يعقدها الشيعة الروافض الذين هم يعدون انتباداً لحزب عطى النصر هاجة في العراق من الايرانيين ومن غيرهم لأهل السنة من المسلمين في بغداد وفي غيرهم وكذلك حتى ينشاهلوا عما يفعله الشيعة الرواقد من احراق للمصاحف ولكتب السنة في العراق ومن مصادرة مساجة اهل السنة ومن تحويلها الى حسينيات شيعية لا علاقة لا بالاسلام وأيضاً كان من أهدافهم من هذه الحرب المصطنعة والمختلقة أن يختطفوا الأضواء وأن يغرروا بالمسلمين وأن ينظروا أنفسهم بمظهر المجاهد ضد اليهود لتحقيق مصلحة الإسلام وبالثاني نجحوا للأسف هذا حتى خرج مجموعة من السزد للأسف من المسلمين في مصر أو في إندونيسيا أو في غيرها من بلاد الإسلام يحملون صور هذا الزنجيق حسن نصر ويشبهونه بصلاح الدين يا يا مساكين إن حسن نصر يكفر صلاح الدين يا مساكين عرفوا عقيدة هذا الرجل هذا الرجل يعتقد في تحريف القرآن يقول إن القرآن الذي بين أدينه محرف ويكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علم وإن كان قد بدأ يعني يتسطر في هذا الأمر في السنوات الأخيرة على قناة المنار حتى لا يتضع أمره حتى تمرر في الخطة الشيعية إلى بلاد الإسلام نعم استخداما لعقيدة الطقيه واسمعوا لبعض بعض بكلمات حسن نصر المسجلة بصوتيه وبصورته على مواقع الإنترنت هو ينكسر أبا سوفيان ويصب أبا سوفيان وهو أيضا يطعن في الصحابة من أهل مكة والمدينة يقول يقول إن الصحابة من أهل مكة والمدينة قد تخلوا عن الحسين هذا الكذاب يجذب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكما بيّننا إن حصل نصر قد أعطاه الخميني الوكالة الشيعية في لبنان والخميني كما بينا لكم قد صرح صراحة في كتاب الحكومة الإسلامية وفي كتاب جسر الأسرار وفي غيرهما من الكتب بسبب الله عز وجل وبالاتهام الله بالظلم لأنه لم يولي عليا الخلافة بعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد ظلم عليا هذا الخائن الغابر القمين هذا يتهم الله بالظلم ويتهم الصحابة بأنهم قد خانوا عليا وغدروا به. ويقول عن ادي بكر وامر انهما صمم قريش ويتميهما بالجد, بالجد وطاغوه في كتبه ورجعه لكتبه انها موجودة معروفة وان كان قام على سنسر في مصر لكن تجدونها على مواقع الانترنت وعلى مواقع الشيعة الرسمية وللشيعة لامر رواهد ما يقرب من عشرين قناة إن هذين القاربين يرسلون عليها الدعوة وإشعيا الرافضين بكل وضوح، تحذروا منها وحذروا الآخرين، فإن هؤلاء يتعاون لغزو بلادنا ولمحو السنة من بلاد الإسلام، كما صنعوا مع الططار منذ ما يقرب من ثمانين سنة، لما خانوا المسلمين مع الططار، فيكررون الآن للأسف هذه المهزلة مع الأمريكان، تحذروا وحذروا يا الشيعة ساوى نفس يريدون نحو الإسلام والثمن بلاد الإسلام ونسمن ما تأثر بعد الصلاة إن شاء الله تعالى وصلى الله عليه وسلم